مَرفُة مُطَهَرَ بأَد سَفَرَه كِرَ مِ بَرَه قُتِلَإِسَانُ مَا كفَرَه مِنأَ شَيئ خَلَقَه مِن نُطُفَةِ خَلَقَهُ فَقَّرَه ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثَُّ أَمَاتَهُ فَأقدَرَه ثمَُّ إذَا شَ أَ شَرح كَلَّ لََّا يَقضِمَا أَمَرَه فَلْ يَظُرإِ سَانُ إلَ طُعَامِه إَِّا صَبَبَنَ الْمَ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 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ